ya zeina tital القلوب زينها خليتنا على الناس زينين اخذت اربع زينه ابوها درفلهي جابوا شغف نبني حضاره درفلهي جابوا شغف نبني انا قيل دين ويا حوره ولد اغلاخ مدها اخذت اربع مثل راس الجبل راس العذينه اخذت اربع زينه seulee albasina nitilwat عباسينه والله والله ينزل ابو سش مات وما قالوا باسمه خلي قدر الناس زين فتح عباس زين ماي الله ولو بالعباسك تحوي بيها مسيرته الجهاديه انطابتها سياسيه مسيرته الجهاديه انطابتها سياسيه ظنا سياسي فت بعض ما عدها مقاضو عباس عبا زينب بالعباس زينب ظنا فت بعض ما عدها عباس زينب المنتج المنفذ لهذا العمل علي اللامي وعلي نزار وعرب بيجاليز هخلي ابو شرف ربنا الشعر والقلم والورق وادائي تعال قصيدي وافكاري مخلص وضايع تعال والقلم والورق وادائي غاري مع خمس و صوبي المهرجان الفخر لها و نسول جنوى ملاك السماء نفيم المهرجان الفخر لها و نسول جنوى ملاك السماء قصيدك رماليه نفيم الاحتماليه قصيدك رماليه نفيم الاحتماليه قصايدنا ادب بحساد زينه فتح عقبال زينه فصايد ندم وخلف وبحساد زينه هاي فتح اللي بتمرنا زينه فتح عقبال ما ابني حب يوم البطولات عاصه زينب زينب وردة وتحب الفراشات لكن الملحم يوم البطولات نفت عباس قانون السما درست وصارت قانوني واجب المحاماه والله بقانون السما درست وصارت قانوني واجب المحاماه اللي الانسان كليه الله محامي اللي الانسان كليه الله محامي تضل بالعين خد استاذ الراسينه بدلنا ما todo سيروا زين تعال بسينه ارتب قلبي زين الدين ويا الهندسه الصوتيه والتوزيع حسين الزهيري للشاعر نبراس السعدي اداء مدح اهل البيت سي الشريف الموسوي المونتاج محمد العبودي تم التصوير والمونتاج في مؤسسه فنون بإدارة المصور علي هاشم الحمداوي